فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ نُقِضَتْ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنور ربها ووضع والشهداء وقضي بينهم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وديء بالسبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم ذمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم ذمرا حتى إذا EVERYWHERE HUWA WA QALA LAHUM WA QALA LAHUM KHAZANATUHA ALAM YA'TIKUM RUSULUN MINKUM YATLOUNA ALAYKUM AYATI RABBIKUM WA عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم فيها فبثمتوا للمتكبرين فبثمتوا للمتكبرين وسيقا الذين اتقوا ربهم الى الجنه ذمرا وسيقا الذين لَإِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَإِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحكه وارثنا الارض وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا لأرض وأورثنا لأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا لأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين جيو <تصفيق> ال